إن في خلق السماء الذين ينفعون الله قياما وقودا وعلى دين بهم ويتفكرون في خلط السماء ربنا ما خلقت هذا فاطلا سبحان Oh Zannu dallâ